فَلَمَّا حَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ كُفْرًا قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَ بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا